أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بنيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا النذى ولا القلائد ولا القلائد الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم منكم شنائا قوم انصدوكم عن المسجد الحرام انصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى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 فلا تخشواهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمة غير متجانف الإثم الله فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا 119. ولكم وَمَا عَلَّمْتُم علمتم الْجَوَارِحِ الجوارح مكلبين, مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 أولى مصدوم مسا فلم تجدوا ما فتيمموا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا طيبا ثم وَأَيْدِيكُمْ يجوهكم وعيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد, ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكرو نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها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 الذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ 119. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضع لي ونسوا حظا, ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على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 كِتَابٌ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم من اللَّهِ, نور وكتاب مبين يهدي به الله 117. ويخرجهم, ويُخْرِجُهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 118. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم ان, أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء اللهم ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان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 121. وارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون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 فلا تأس على القوم فاسقين واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قَذَّنَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ ما أنا بِبَاسِطٍ يدي إليك إني أخاف الله رب إِلَيْكَ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 أخي، قال يا ويلتي، أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، فأوالي سوء أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا.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 كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أي يقتلون أو يصلكون او تقطع ايديهم وارجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب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 أيديهما جزاء بما كسبا بما من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن الله يتوب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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحف فإن جاءوك فاحكم بينهم كم تفحكم بينهم إن الله يحب وكيف يحكمونك وعدهم التوراة فيها حكم الله. كانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس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 لِنُؤْمِنَ بِرُبِّنَا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْنَا مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبروكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرا الله نرجعكم جميعا فننبيكم بما كنتم فيه تختلفون بينهم بما أنزل الله ولا تتبعوا اهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم من جاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود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 عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة chat صدق الله أنكم مؤمنين، وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون على انهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولائك شر ما كان عن سواء السبيل واذا قالوا آمنا وقد دخلوا, بالكفر وقد دخلوا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 لا ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسلطان ينفق كيف يشاء ولا الربك طغيان وكفرة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما نارا للحرب الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الكتاب آمنوا والتقوى لكفرنا, لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جناتا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم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 ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما يؤذي اليك من ربك طغيا و فلا تأس على القوم الكافرين إن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 كلما جاءه رسول بما لا تهوى أنفس فريقا, فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 120. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا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 لا مسّن الذين كفروا لا منهم عذاب عليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع. والله هو السميع العليم ويغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود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 لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين اشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون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 فَعَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجْرِينَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا دِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُنَا أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي ألتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا أيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، من أوسط ما تطعمون، إهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفّارة أيمانكم. 111. إذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبون فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء, والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل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 الصالحات ثم التقوى آمنوا ثم التقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبرو أنكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله عيديكم ورماحكم ليعلم الله لِعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ مَقِينٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُتُونَ الصَّيْدَ وَأَن تُمْحُرُمُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ تَعْمِدَنَ فَجَزَاؤُ مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين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 و ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عَنْهَا الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين جَعَلَ جعل الله ولا أصيلة ولا حام من ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وعذ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 فيقسمان بالله إن لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن يستحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا.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 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فتنفخ, فتنفخ فِيهَا فتكون طيرا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ تخرج وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإذني إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا إلى الحوارين أن آمنوا بي استطيع ربك أن ينزل أن ينزل علينا مايده من السماء. قال تتق الله يكونون مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتقم قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها الشاندين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا زل علينا مائدة مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون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 فلما توفيتني كنت أَنْتَ الرقيب عليهم وَأَنْتَ على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك الْعَزِيزُ العزيز الحكيم قال اللَّهُ